الوحدة الثانية الدرس الأول التحية واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنا أنا أنت أنت أهلا وسهلا السلام عليكم مرحبا مساء الخير مساء النور صباح الخير صباح النور